وكنا قد اتهينا في آخر مجلس <تصفيق> ان الكلام على وجود <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعض السلطان المعروف <تصفيق> وعدم <عادن> جوازه الفروج عليه <تصفيق> في السلطان وفي الحاكم أنه لا يجب أن يخرج عليه بالسيد أو بالكلب أن يكون عادلاً أو يكون على ما؟ من ومر الفطار والبطر وعثمان وعليه حتى لا يجب أن عليه ما لا هتغسط قانول حتى اللي اخرج علي هتاي تغسط اكتما قال ان المعذف قال ان هنا يح וא�د خلق المرعدات الم.. من الببل لي Creditهم وانسب الملبن من الملبن ويصلمون عليهم وجويلون عليه وما خذوكAAقب العل kav can youоче و теперь substitute them ويلعوا الانت recruited قال النبي ده المستيح قال الهاتف لا أقوم بسيط من خلافة لذلك اللعنة والمرأة مضل عالم عنه نعم مضل عالم وليسوا يعني عدولا وليسوا عادلين وإنما هم قد وقعوا في الظلم وفي البرد عليه على رعياتهم رغم هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتاله المستيح قال لا هل ترجع حرج نصر؟ هل قال لا ما أقوم فيكم الصلاة خيط هل تذكرون هؤلاء يسكم منكم مصر؟ مصر الإمام أحمد هنا على جنة ثلاثة هم كذا قال الإمام أحمد اذكروا لي أيها من المسوسة التي ذكرناها سواء كانت في أكسور الصلة فرد 50 اه اه يا اما تبقى ليه يا اما كده او امير مؤمنين لا البر ولا الخاذق احسنت اه فرده دي على السلطان فالإنه نحن ونفرح طرح حطاً <تصفيق> لأنه لا يجيزه للخروج على السلطان وإن كان ظالمًا أو جائرًا <تصفيق> وكذا يعني قال أيضًا مسكنا والطاع المؤمنين الضر منهما الفاسد ومن عليهم بالسلطان يعني لو كان هذا الأمير أو هذا السلطان قد علينا اتغلب عليها بالسيد وصارت لها السيادة والسلطان وكما قال الإمام أحمد هو صارت أمير المؤمنين وإن كان مالها دين إمارة بالسلطة أو بالجدفور والقهر ولكن دعنا كان الجلاد وصار له السلطان الفائمي على جلاد المسلمين في أي ذلك من الجلاد فهنا في هذه <تصفيق> مجانا قار سلطاناً هم؟ والكل من بهذا وهو له التنكين الثالث وهو التنكين الثالث وله هلمان الثالث فحتى إن كان ظاهرناً أو جائراً كما جاء الحديث عاصم الثالث فلا يزوج التروض عليه بحكيه ولا بالكلمة فإن التروض عليه يعني قال خطبه المحاضره هنا والله نقر الاجماع على هذا الاستاذ حمداني قال انه اجماع العلماء على وجود على عدم جواز الخروج على السلطان وان كان جائرا حقا مثله متخيلا الدهماء حقا هذا رأي مثل القاصد لاجماع العلماء على هذا النهج هذا لا يجوز أفروز على السلطان كان خاسقا وإن كان من أظلم الظالمين لماذا حقماً للدماء وتذكيماً للدهناء هذا الذي يحدث إذا حدث أفروز يخرج الدهناء ووسط الخارجين يخرجون ويتهتون الأعراف هذا الذي حدث بالثالث الججائر بدون ما نحاول في الزياده حدثت طوارئ الحلقه بالنهار نزل هذا قرش هذه جامعه يعني مدينه بغداد قررت مظاهرات بقصد المطالبه بالعداله بقصد المطالبه بب معني انا بال... لو قام طلب لتحطيم شا... شرع لا دينه او طلب اصلا بالتوقيف ازاله المعابد او ازاله قبور الطواب من دون اي طلب من طرف من هذا لا تقوم يطالبونا بايه فرض يطالبونا بايه بالعجاره البرلمانيه او هذا خطب التفاهم الذي يرفع شعار الإسلام هو الخالق هو يطالب الديمقراطية التي هي خطم الشعب هذا شعار كافر بلا شك إن كنا بلا شك لا نفلق التكثير على أعيان الذين قد وقعوا في هذه الجبعة أو في هذه الكفرية لأن يجب أن تتوقفر في شروط التنكسي عنهم هنا ولكن أحاول في حد ذاتي يعد مخالطاً بأصول الإثمان هم يطالبونه بهذا في أيام الاشتراكية كانوا يطالبون بالاشتراكية أيام زمار عبدالناصر ولم نماكت الاشتراكية وفار أفسوق الديمقراطية فهو يطالبونه بالديمقراطية هم يتلونونه مع كل لون ليسوا على عقيدة وليس على اليوم كامل ولكنهم فتتظار بهم الأهواء السياسية لم يعدوا على على مسترح الصحيح بارك الله فعن الشاهدين بارك الله بكم هذا أفضل عظيم أصول الهدفين من الدخل الذي يجب أن أعطينا بسهمني وعن طريقه منكاشف ولله حال كثير من أدعيات الثلاثية من هؤلاء الدعاء الذين يسمونهم أحياناً مدعاة الصفة أو يسمونهم أحياناً بالخطباء الصفة الذين شغلوا الشباب بمسائل التهنيج على أبوكال دون أن يراهوا هذا الأمر يقرأ اللقاء في الضوء قال إلا أنت بحرار واضح وقفتنا في الفيدي ويطارنا في فرور إلى الآئمة ماضي ليس لأحده أن يبعل حينه ولا ينجعه لا نحن من هذا يقرأ القتال والنصوص يقرأ تفاعله مجال الحدوث والثوابث جاهز إذا عرضوا للرجل من نفسه وماله فلو أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يخبره وليس لو بذا فرقوه أو سرقوه أن يخلقهم ولا يترع آثارهم ليس لأحد إلا الضمان أو أولاد إنما له أن يجبع عن نفسه في مقام ميزان ويني بجهده أن لا يقفل أحدا ويني بجهده أن لا يقفل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعربة فأبعد الله المكتولة وإن كد لهذا في ذلك الحال وهو يجبع عن نفسه وماله رجبت له الشهادة كما جاءت الأحاديث وجميع الآثان في هذا إنما أمر بكتاله ولم يمر بقسله ولا اتباعه ولا يجيب عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أثيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن ينقع الله إلى من وزاه الله فيأهم فيه هذا الأصل مغيّن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكم دفع أصائل أصائل الذي يتعبّى على الرجل في ماله وفي نفسه وفي قرمته في بيته وفي أهله وهذا الأصل قد جاءت الأجلة والصحيحة من سنة المجيس صلى الله عليه وسلم في بيانه فأخرج المخاري ومسلم من حديث عبد الله المعلم من العاق رب الله عنه هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من قتل دون مالين فهو شهيد هذا الحديث أخرجه المخاري في الكتاب المظالم من الصحيح تحت باج من قاتله دون ماله وأقرز مسلمون هذا الحديث برواية أخرى فيها تبصيل وسأقرزه من طريق سليمان الأخول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن قال لما وقع ما وقع بين عبد الله من عمر بن العرب وعندسة ابن أبي سفيان عندسة هو أقل معارية رب الله عنه وكان لهم رؤية او ادراك على خلاف للنبي صلى الله عليه وسلم فقد رجح الحافظ انه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندسة فهو يعني على ما يظهر من الصحابة عندسة ابن أبو سبيان حدث يعني أمر بينه بين عبد الله و عمر بن العاص يعني يتعلق بأرض خونة العبد الله بن العام فالشهر يعني تأمناه تأمنا أبو الله بن عبد الله أراض أن عن أرضه فخرج متفلقا هو مواليد فجاءه خالد ابن العاص يعني يتلمه وانتقبه فقال له عبد الله بن عمرو ما قد سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بطني لا دوننا اي فوشرين وهي في روايه فيها تحصيب اكثر اخرجها ابن جرير وذكرها الطحاوي في ان معاويه ابن ابي كان قد أمر عامله على مكة هو عمدسة أن أن يعني يخبر قناةً أو أو يعني يعني يجري عينا من ناء إلى أرض هي, هي بجانب أربعة بلا معمود العاصر فكان حتى يجري هذه العين كان يجب عليه أن يخرقه خائف أرض عبدالله معنى المعارض حتى تمر عليها العين حتى يوجد هذا الماء ف... فلما جاء عندك وقارب أن ينفسه بأمر معارية ف... فمنعها عبدالله معنى وقال إنه هذه أرض ليس لك الحق أن تقع لهذه حتى إيه؟ قال ما قال نهابس صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وايضا يعني جاء نحو هذا الحديث بلغه الأفول من حديث زعيد بن زيد رضي الله عنه أخرجه أكريمغيه والنسائيه وأحمد المسنده لإطيام الفقيم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان قتل دون مال او ومن قتل دون دينه او ومن قتل دون اهله او حرمته فهو شهيد وايضا من قتل دون دمه فهو فهذا الحديث ايضا ان يدل عليه على انه يعني يجيب لكم او يجيب لمن عليه نفسا او سارق او قاطع طريق ان يدفع عن دنه وعن اهله وعن, وعن, وعن دينه وايضا اخرج الامام المسلم من طريق العلاق عبد الرحمن عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سأله رجل فقال أرأيت يا رسول الله إن جاء لرسل يريد أن يأخذ هذا قال الله عليه وآله وآله لا تعطيه مال فقال رأيذ ان قتله قال خاطره قال رأيذ ان قتله قال فهوك الله قال رأيذ ان قتلته قال فأنت شاهد <تصفيق> هذا حديث أيضا في عبد الغمجة في هذا تفصيل يعني أوسع من الحديث عبد الله معنى من ولذلك اتذل بي أهل العلم على جواب وبعضهم على وجود قتال وجفع أصائم أو اللف. وقد تلم أصحابه هذا أخرج عن عبد الرب ياصل عن نفسه عن نعمر عن كارب نعم عن نعمر عن الزهري عمر على صغيري عن ثاني وانه قال دخل لياخذ الى دار عبد الله بن عمر رضوان تقلد عبد الله بن عمر ثالثا له عليهم لولا ان كلموه لقتله فهذه عبدالله من عمر رضي الله عنه يطبق هذا الحديث النبوي فهمت مثل هذه الاحوال الراجح او الظاهر انه ولا يشترك اذن السلطان اذن ولي الامر في الدفع عن النفر ججائك من نريد اك جمالك او نريد ان انتهت قرمة او قرمة اهلك فلجى ان تطاعهم بيجدين القطائق من الافذار وكما قال الان احنا دولا تطاعهم من القطع الا ان ما يندفع الا بالقطع وليس لجى ان تجهج عليه يعني لو اخطى وكاد اصابه ثم واخع فليس لجى ان تجهج عليه حتى تقتلها بل تقرم أن تسلمه إليه إلى السلطان <تصفيق> وليس لك أن تتبعه أن تتبعه يعني قرر أو إذا قرر ما ليس لك أن تتبعه إلا إذا نرى يقال قشيكا ومن سوف يخرج ويعتابي على آخر فهنا قد يسرع يفتحب لك أن تتبعه حتى إن تستطع أن تسلمه إلى السلطان أن تسلمه <تصفيق> ولكن <تصفيق> لا يجوز لك أن تبدأ بقتله ابتداءا وأنت في يعني أنت تتاعه بأقل أو بدون القطر وهذا الذي قرره أهل العين أعطاه ف... قال قال العيني في عمزة في شرحة أيها البكارب وصغ هذا الحديث هي زواجه قتل القاتل لا المال غير حق سواء كان كان قليلا او كثيرا لعموم وهذا قول جماهير العلماء اقم وقال بعد أضحاب مال لا يجود قتلهم إذا طلب شيئا يسيرا تفترضي وطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجميل والمالك. وأما أن يبقى عطيس عزيز لله إن شاء الله إن شاء الله إيمن أنه مجلسة فيه في الطريق <تصفيق> نفعلاني يفكر لنا <تصفيق> <مزل. مزل الأخر. تصفيق> يعني نفجيه نفجيه الآخر يعني نفجيه الضوضاء نفجيه الضوضاء uh -huh. من مداقعه عن الحريم هو شيكم بلا خلاف <فلاس. تصفيق> اما المداقعه <تعطو> عن الحريم هو شيكم بلا خلاف <فلاس. تصفيق> و وقال الشوكينيه تمثلين الأوطار ولعل متبسك من قال بوزوب أي بوزوب قتال خطار... النصوص ودفع الصائد ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة اللهم على تقديم النوم الى مرانا غدًا وقال لك بنزله فبركت الله به هذا اليوم مرضي يقاطل عن نفسه وماله وقال ابن المبارس يقاطل عن ماله ولو درهميه وقال ابن العليم وكما في سبل السلام وكذلك الشوكيني في ناية الأوطار قال حافظ ابن حجر في ضخمة الأحوالي ونقل جميعا عن ابن المنجر أمام طالب ونجعله العلم أن ندرجه أن يدفع عنا يبقى عمه ديقه اذا اريد ضروري امر بغير التصحيح اذا اريد همن نعم ان اننا كل من يحفظ علم من علماء الحديث كان حديثا كانوا مسلمين على استثناء السلطان من الآطاء الواردة بالأمر على زوره وطرف القيام عليه فهنا يعني بينا ان الاجماع قد على ان كل كان اقصر طار افضل من الزائد لا يدخل في عموم هذه الحديث ها ولو استثنا منها من خصوص الاخره ذكرنا لبعضهم في درس الاسطى قد اخرج انه ادي الشيء في مصنعاتي بإكتابة صحيح قال محمد بن سيرين أنه طالب ما أعلم أحدا قد طرق قتال رجلا يبتع الطريق أو يترك في بيته تأثماً إلا تأثماً من ذلك ما أعلم أنه من المسلمين قد قتال أو يقطع الطريق أو يترك في بيته تأثماً من في بيته تأثماً من وهذا <تصفيق> ايضا نقل من المسيرين للإجماع على جواز ختال اللفت او الصائد وانه لا يأثم المرء بجادة من قاتل الذي اعتدى على بنته مثلا هو اراد ان يأخذ جد. تنكمه عمتا فمرحظ او او يعني اصابه اي صابر وان هذا الامر الا قطله يكن هناك جزء من هذا فلا يفهم المسلم ان ولنفع عليه من خرج فرائي ولاكم بلا سبب من ذا عروب من من يلتق الله عز وجل أن يعني لا يلجأ أبداً إلى القتل إلا فعلاً إذا لم يعني وثيلة إلى هذا لكي يقصى عن نفسه أو عن, عن أهل لديه وقد جاءوا النصوص على الإمام أحمد كما أخرجها الخلال أو أخرج هذه النصوص الخلال كتاب السمّة في بيان أن يرهاب على الأشياء فقد عقب أخلاله يعني تطلم بهذا الأشياء قال فتال النسوس قال القلال رحمه الله فاتبيعوا فتال النسوس ودفع الرجل ورجلي عن نفسه وماله ودفع الربا الموضع المقوط, المقوط من النسوس وقطع القرير ثم قال باب قال باب أو ديقي ملقات لدول نادي أخبرني عبد الذي عبد الكريم ابن الهيثم النديال قطان وثقه العاقلي انه مم. قال لأبي عبد الله هو بن صهب بن احمد نعم قال ان كان يثبت عندنا فيه نعم أخبرني محمد بن قال حدثنا قاضي انه تعالى اباه ولو كانه بمن احنا انه تعالى عن كثار الرصوص فقال كل من عرض لم يريد مالك ولكك فلك أن تدفع عن نفسك وعن اولادك عبد المن اللينوني أن هذا عبد الله قال له في هذه المثل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال ف هو أخذرنا محمد بن منذب ابن عبد عزيز قال حجثنا أحمد بن الحسن التلميدي قال لأجب أبا عبد الله عن اللدوث يقردون يريدون مالي ونفسي قال قادرهم حتى يتنع نفسك ومالك أخذرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطار قال حجثنا بطر بن محمد عن أبيه أنه تعال أبا عبدالله عبدالب للدوثي قال أرى قدالب للدوثي إذا أراد مالك ونفتك نعم هذا هو ده. هذا هو هذا يعبد وفحر هنا في المسلم أصول السنة نعم هذا كله مواقق لما ذكروا الإمام أحمد في هذا المسلم صحة لكي نعم ده يا مو القاتل دون حرمته ما ذكر قارني منصور بن وليد لا تروين قال حدثني علي بن تعيد ان ابا عبد الله عن الرجل يقاصد دون حرمته واهله فقال ما اجي هنا قال لنا محمد هذا ما ادري فلقد يكون في هذا الوقت ما بلغه امتقهر قديم قال الذي ذكرناه الان الذي اقرناه هو في سفني قديف قاعد من نزل الله ان الله تبارك وتعالى قال من قتل دون اهله يعني حرمته فهو هو فلذلك الله قال الذي بعد ذلك هذا نص من الاثر هذا اخبار ذكريه بن يحيى قال حدثنا ابو طاهر واخبار حسين بن الحسن قال حدثنا ابراهيم بن الحاري أن هذا عبد الله قال يقاتل دون حرمته هذا بخلاف ما زكرة نصف الأول الذي قال فيه لأدري هنا يعني جزمت الإمام أحمد لأنه يجيز من المسلم أن يقاتل دون حرمته أو دون أهلته حتى يقرأ حتى من قطير قال حدثنا إبراهيم بن الهان صين لأبي عبد الله وحدثني ستين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود سألت آية عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في بدنك ويتركه الرجل في داره قال أرجو إذا جاءت الصومة ودخل عليه منزله صين له فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال دلت قبيلة عثمان وأما إذا جحل داره وجاءت في القرب فيلا فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا وقال قد أصلت قبل. قد أصلت ابن عمر على نصف السيد قد أصلت قد أصلت ابن عمر على نصف السيدة قال فلو ترقناه لقتله وحجتني عبدالله بن محمد بن عبدالحمين حجتنا مطل بمحمد عن, عن أبي عبدالله وكأله قال إذا أرأيت إن علي رجل فيك أرأيت إن علي رجل في الزبنك إذا أرأيت إن ذكر علي رجل فيك ذكر علي رجل على رجل أرأيت إن على رسل في بيتين في البتنة قال لا للقاتل في البتنة قلت فإن النساء قال إن النساء لشبيل قال إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزبريج عن القاسل بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلاً ضاف ناساً من هزين فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال لا والله لا لا يودا والله لا يودا أبدا وحديث أيضاً عن عمر أن رجلاً وشد مع, مع امرأته رجلاً فضربهما بالكيس فقطع طفل المرأة وطفل الرجل كان عمر أهبر دمه <تصفيق> أولا من <تصفيق> يعني لما نحكيزها بأن عصنار رضي الله وعنه لم يدفع عن نشخيه ولم يقاتل عن نشخيه أو عن أهل بيته لما جاءهم إلى الفوارج مجينة كان بعضهم من أسف من نشخه وأراضي قتله حاصروا بارد فقيل أن عثمان لم يفعل هذا لأنه علم أنه مقتوس بالأحاديثة التي التي كان قد أحضره بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها الحاديثة التي قال فيه أثبت أحد إن عليك تضيقك مشاهدي و من جال كان من حكمة رحمن أنه ما أراد أن تراقب وهو مفتول يعني لا يمحل وقد تعدى الهدف فأسلم أمره الله عزيزل وحتى أمر من كان أرسالهم عليهم لكي يعني يحمل حسنان يعني أرادهم أو أراد منهم من الانفرق وطلبهم طلبهم أن يطرقوا فأي وطرت الأمر لله حتى قضى ما قضاههم وحتى قضى الله رب جل القضاء هؤلاء الذين لا ذات علم كما قال الله أمام أحمدان هنا ليس في إنساء هذا قد لمن أراد أن يطرق رفاه وكذا دون أن يطعى عن نفسيه أو يطعى عن أهل الخوارج أو مصوص ويأخذ أيضا كما عندما قلنا هذا فالخوارج يتقنون تحيظة مصوصة في أخذنا حكم الأبطائم الخوارج الذين خرجوا على المسلمين لا يرقمون فيه إلا ولا دن يقتنون براهم وفاجرهم ولا يعني يرعون فرما وهذا الذي حضر في من حول الخوارج ان خرجت الناس وناس قد المسؤوليه وان تكون الاعراض فيقتلون بدون حوامه او اخوه الاسلام الذين يقتلوا عن بعض ولا استطباب يسمون من المجاهدين يمكن يقتل اهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضعونه من اصل اولا ثواريث القتله الوصوف ها ينطبق علينا هذه الأحكام التي تفكرناها اليوم في هذا الأحكام في فجاءة ورحمة الله الثوارج الذي يبدعن زورة يعني من المجاهدين يريد قتلك أو يريد أفضل مالك يجب أو يرجو فلك من أن تقاتلهم وإن كانت صاحب يحضر للأسف كانت أصحاب بيحنا. والذين كانوا بجهداء من حين في الإنفاذ هذو ومن غيرين من الأحزاب المتحركة معها ومن غلاب القرش لنستحلوا دماء نسلين هناك واستحلوا دماء النساء واستحلوا أعراض النساء فما يفرقون ما يفرقون هم خرجوا ثم اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اقرأه ابو هريره من خرج على انبي يضرب رقابهم اا ويذكر نعم لا لا يفرقوا او كما قال سبحانه وتعالى <تصفيق> يعني هو <تصفيق> ف... لا بين غار ولا خاجر فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم خطرة إنهم ماتوا ماتوا ميتوا مجهدوا لي فالصالب ده يعني قاموا ما هذا بالكامل وهذا الذي يشهد به بي يعني ليس كما قال لي المكتام هناك مالذين عليه وهذا لا يشهد به بي اهل وكل دلال يشهد به بي بعض اخوانهم في الزجائر الذين بي عطروا تلك الأحداث وكان على رأة من شهد بهذا احد يعني كبار طلبة العلم في الزجائر واحد كبار ادعاء احمد عبد المالك الرمضاني الزجائر حيثين فجلة تاريخ هذه الاحجاك المئلة في كتاب من مدارك النظر كتابه الوحيد الذي يحبّع له المحدّث العلامة ماصر الدين الألباني أحمد الله طالب كاملا كما ذكره وفي مقدمة الكتاب وإذن ذكر بعضا لأحجاب الشيطة عبدالله الكتاب الأخير لهم والذي كماه بتحذير العجاب من وحشية أبي قطاد الذي أفتأ بجواء قتل النسوان وفلاجات الأكباب أبو قطاد هذا هو أبو قطاد أثلاثتين أبو قطاد أثلاثتين كبير من كبارات رمضين القاعدة هذا الذي أشكى بجواز قتل النساء والأطفال ها بفجة أنهم صاروا تباردوا تبار القصر هو اعتبر ديار المسلم كلها ديار ها على طريقة تيد قدر على طريقة